رسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ولقمع أيد خلنا ربنا مع القوم الصالحين فَأَصَابَهُمْ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ جَهَنَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 وَبِاللَّهِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ آخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ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 أما الخمر والمسير والأنصاب والأزلاب رجس من عمل الشيطان فجتنبوا فجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن وعيد قع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ واعطيع الله واعطيع الرسول واحذروا فإن توليتم فعلم أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما يطعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلغون أَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُونَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَالُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مِنْيَ خَافُوهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ يَتَجَادَدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به جوعد منكم هديا ضالدا كعبه او كفاره طعام مساكين او اعتق ذلك صياما ليدوقوا وبالامر فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا سَلَفَ وَمَن يَهْدِ فَلاَ تَضِلُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَكِيلاً وَحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَ لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ